وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إذْ جَاءَ أَهْلُ مُرْسَلٌ إذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ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 قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقص المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجره وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقردي وإليه ترجعون أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آنِهَا إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون قِيلَ دخن الجنّة قال يا ليت قومي يعلمون كما غفر لي ربي وجعلني من المقرّمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جندٍ من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا ص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 وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل مبين في فلك يسبحون، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وَإِنَّ شَأْنُ غَرِقٍ فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِي كُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 هذه جهنم التي كنتم تعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.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 وما علمناه الشعر وما ينبغيله إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليظهر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلتَ أيدينا أنعاما فَهُم لَهَا مالِكُونَ